و كل محدثه بدعه و كل بدعه ضلاله و كل ضلاله في النار أ م ا بعد توقف بنا الحديث في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة عند الكلام عن بيوت و مساكن أ ه ل ا ل ج ن ة و ذكرنا أ ن المساكن أ ن و ا ع الغرف و تكلمنا عنها بالتفصيل و الخيام و ما أ د ر ا ك ما الخيام خيام خيام م ج و ف ة طولها ستون ميلا لا يكاد يتصور ا ل إ ن س ا ن و يتخيل ا ل إ ن س ا ن هذا النوع من الخيام ل أ ن الذي اعده هو الملك العلام السلام تبارك و تعالى لان ا ل ج ن ة و تكلمنا أ ي ض ا عن القصور و هي قصور من ذهب ثم بقي عند النوع الرابع و هو البيوت البيوت نعم في ا ل ج ن ة بيوت و لكنها ليست كبيوت أ ه ل الدنيا بل قد تتفق معها بالاسم بيت و بيت و لكن المسمى لا يعلمه إ ل ا من أ ع د ه تبارك و تعالى كما قال ابن عباس ليس في ا ل ج ن ة مما في الدنيا إ ل ا ا ل أ س م ا ء رمان رمان نخل نخل بيت بيت هذا الاسم لكن المسمى يختلف تماما و الله لو جلست من ا ل آ ن حتى ت أ ت ي ك منيتك تتخيل نوع هذه البيوت نوع هذه القصور نوع هذه الخيام نوع هذه الغرف لن تصل إ ل ى و الله عشر معشار هذا الجمال الذي ع د ه الله عز و جل لمن جمل قلبه ب ا ل إ ي م ا ن بالله تبارك و تعالى و مات على دين ا ل إ س ل ا م البيوت هل سمعتم عن بيت يسمى بيت الحمد بيت يسمى بيت الحمد ا ل ل ا ف ت ة التي عليه و الشعار العالي بيت الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قبض الله ولد العبد قال يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت ق ر ة عينه و ث م ر ة فؤاده قال نعم يا رب قال فما قال قال حمدك واسترجع الحمد والاسترجاع والصبر عند ا ل م ص ي ب ة عند فقد العزيز قال حمدك واسترجع لم يتشك ولم يتسخط و إ ن م ا احتسب هذا المفقود عند الله تبارك وتعالى ورضى بما قدر الله له وقسم الله له واحتسب وصبر قال حمدك واسترجع قال انظر جزاؤه من جنس عمله الجزاء من جنس العمل قال الله عز وجل ا ل م ل ا ئ ك ة أ ب ن و ا له بيتا في ا ل ج ن ة من الامر هو الله من المنفذ هم ا ل م ل ا ئ ك ة وما هو الامر المنفذ بيت في ا ل ج ن ة وسموه بيت الحمد هذه البيوتات أ ع د ه ا الله تبارك و تعالى لمن لمن فقد عزيزا و لكنه حمد و استرجع و رضى بما قسم الله تبارك و تعالى له بيت الحمد أ ع د ه الله للصابرين المحتسبين ثم هناك بيت مقابل بيت بيت تناله في ا ل ج ن ة مقابل بيت تقدمه لله تبارك وتعالى في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ن ك ر ة و ا ل ن ك ر ة تدل على العموم ل أ ن ه ا جاءت في سياق ا ل ش ر ط يعني مسجد صغير كبير أ ي مسجد المهم من بنى لله لوجه الله عز وجل مسجدا ولو كمفحص ق ط ا ت لبيضها أ و أ ص غ ر يعني بمقدار ع ش ة للبيض عشه طائر للبيض و ان كان هذا للتغليب لكن لو بهذه ا ل م س ا ح ة بمقدار ع ش ة بيض للطيور يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا مثله في ا ل ج ن ة و في ر و ا ي ة أ ف ض ل منه و في ر و ا ي ة أ و س ع منه نعم لا تقارن بيت الدنيا ببيت ا ل ج ن ة كما أ ن المسجد في الدنيا له فضل على بيوتات الدنيا ف إ ن بيتك في ا ل ج ن ة مقابل هذا البيت له فضل على بيوتات أ ه ل ا ل ج ن ة بيت مقابل بيت فضل من الله تبارك وتعالى ثم بيت مقابل ثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة تركعهما لله في الدنيا في اليوم و ا ل ل ي ل ة قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من صلى في يوم و ل ي ل ة ثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة سوى ا ل ف ر ي ض ة بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة انظر إ ل ى هذا الفضل العظيم من الله عز و جل وانظر إ ل ى السبب السهل الميسور و الله سبب سهل ميسور أ ن ت مستعد أ ن تجلس في مقعدك في العمل و ا ل و ظ ي ف ة ساعات طوال من أ ج ل أ ن تنال أ ج ر ا اخر الشهر و دير بالك لا تخرج حتى ت س ت أ ذ ن ف أ ن ت تحترم هذا المكان ل أ ن ك ستنال و تقبر أ ج ر ا اخر الشهر أ ج ر ا ملموسا قد يكون تعبا و نكدا عليك و م ص ي ب ة و لكن بيت ا ل آ خ ر ة و الله سببه سهل و طريقه ميسور أ ن تصلي لله عز و جل ثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة في اليوم و ا ل ل ي ل ة قال بعض العلماء هي أ ي ثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة و بعضهم قال لا ثنتين أ و ثنتان قبل الفجر و أ ر ب ع قبل الظهر و ثنتان بعد الظهر و اثنتان بعد المغرب و اثنتان بعد العشاء اثنتا ع ش ر ة ر ك ع ة في اليوم و ا ل ل ي ل ة تثابر عليها لا ت أ خ ذ منك عشر ة دقائق أ و أ ق ل من ذلك تنال بها بيتا في ا ل ج ن ة بيت الدنيا يصيبك الهم و النكد و التعب و ا ل و س ق و لما تسكن فيه تعد ا ل ع د ة تهيئ ا ل م ي ز ا ن ي ة تتعاقد مع مقاول و مكتب استشاري و تعب و نكد و روح و ر د و تراخيص و موافقات و لعلك لا تسكن هذا البيت بل لعلك تبني هذا البيت و تغير و تعدل فيه بعد الهم و النكد و التعب و تقول أ ن ا ارتحت و الله لم ترتح بل بعضهم أ ع د البيت و بناه فلما قام على سوقه اخترمته ا ل م ن ي ة ولم يسكن هذا البيت ولكن بيت ا ل آ خ ر ة طريقه ش ه ل يا ج م ا ع ة والله ان نحرص على السنن الرواتب التي شرعها المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لتنال بيتا قال الله تبارك وتعالى عن البيوتات كلها ويدخلكم جنات ت ج ر ي من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن كل هذه البيوتات الغرف والقصور والخيام والبيوت كلها مساكن ط ي ب ة ط ي ب ة ا ل إ ق ا م ة ط ي ب ة النعيم ط ي ب ة ا ل ر ا ح ة لا صخب فيها ولا نصب فيها بناؤها كما ذكرت لكم في خطب س ا ب ق ة لبن من ذهب ولبن من فضه والحشو بين الطابقتين ليس سميت الدنيا بل هو المسك ا ل إ ذ ف ر لبن من ذهب ولبن من فضه والحشو المسك ا ل إ ذ ف ر ثم يرى الباطل من الظاهر والظاهر من الباطل والله لا تتكاد تتخيل هذا النعيم و أ ن ت كلما ازددت في الدنيا من العمل الصالح لتنال ما عند الله أ ع ط ا ك الله عز وجل هذا المقابل وكلما ازددت من العمل زاد لك الله عز وجل من الفضل و ا ل ن ع م ة والجزاء من ج س ا ل عمل واعلم أ ن الله لا يمل حتى تملوا اقول قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريكه ل و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و ر س و ل ه اللذي م ح و ر ا بعد ذلك نتكلم عن بعض الالام و ن ه ج ل ب ا ق الى ا ل خ ط ل ق ا د م ة إ ن ش ا ء الله هذه المساكن قد عرفناها والبوتات ي والغرف و ا ل خ ي ا م طيب هذه المساكن تفرش بماذا فرش مساكن أ ه ل ا ل ج ن ة م ج ا ل س و مساكن أ ه ل ا ل ج ن ة بماذا تفرش و بماذا تعد ب ا ل ع ا م ي ة ما هو ا ل أ س ا س الذي أ ش ك ل ت فيه هذه المساكن ما هي الفرش التي ع د ه ا الله عز و جل لها للنعيم أ ق و ل ما هي أ ص ن ا ف ه ا و أ ل و ا ع ه ا في هذه البيوت نتحدث عن جمالها و أ ل و ا ن ه ا و توزيعها و ترتيبها و كيف ع د ه ا الله تبارك و تعالى استقبال أ ه ل ا ل ج ن ة الفرش خ م س ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل الفرش سماها الله عز و جل فرشا و هذه الفرش تختلف درجات جمالها و أ ل و ا ن ه ا و نعيمها باختلاف ا ل د ر ج ة ب أ ص ح ا ب أ ه ل ا ل ج ن ة هناك المقربون اعلى ط ب ق ة كما ذكرت في خطب س ا ب ق ة وهناك أ ب ر ا ر أ ص ح ا ب يمين في د ر ج ة أ ق ل من ا ل د ر ج ة ا ل ع ا ل ي ة إ ذ ن هناك فرش على قسمين فرش المقربين وفرش أ ص ح ا ب اليمين أ م ا المقربون فقال الله تبارك وتعالى عن فرشهم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين د اذا متكئون هم على فرش وقلت لكم اذا نكر اللفظ فيحتمل معاني الكثير يعني فرش لا منكر لا يكاد يوجد مثل يقرب لكم هذه الفرص حقيقتها لا تقرب فهي نكره مهما وصفت فلن تتخيلها إ ذ ا ا ل ف و ش و أ ن ت متكئ عليها وصفها أ ن ه ا م ب ط ن ة من استبرق بطانتها حشوها الجانب الذي لا تراه من استبرق وهو غليظ الديباد غليظ الحرير الحشو يا ج م ا ع ة من حرير م غ ل ط ما بالكم به ا ذاتها بها ذاتها و نفسها لا توصف إ ذ ا كان الحشو من الديباج ا ل م غ ل ظ الاستبرق بل قال ابن القيم رحمه الله واختم بهذه ا ل م ق و ل ة إ ذ ا كان باطنها الذي لا يرى من استبرق فما بالكم بظاهرها الذي يرى الظاهر تجلس عليه يمس جلدك وتراه بعينك هذا لم يوصف بل وصف الباطل الذي لا يرى بل هو ج ه ة ا ل أ ر ض إ ذ ا نبه بجمال ا ل أ د ن ى لجمال ا ل أ ع ل ى ل أ ن ا ل أ ع ل ى لا يوصف من الجمال إ ذ ا كان الباطل من هذا الديباج حشوه ديباجا إ ذ ا كيف يكون الظاهر قال بعض السلف هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهار ئ اللهم آ ت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها اللهم آ م ن ا في اوطاننا اللهم آ م ن ا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. 「#col.com」call. Com